بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إلك آيات الكتاب الحكيم وَرَحْمَةً لِالْمُحْسِنِينَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُدْفُنُونَ الشَّكَاءَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَاء وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمِنَ الْنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ وَيَفْتَرِي تَأْخِذُهُمْ هُشُورًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا وَنَا مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ كَاَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّ ثُن نَعِيم خَانِ دِينًا فِي غَضَبِ الله حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض الواسية أن تميد بكم وبذ فيها من كل دافة وأم مِنَ السَّمَاءِ مَاءٌ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ كل فَإِلَىٰ خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل أُوَالِمُونَ فِي ظَلَالِ مُبِينٍ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 وَإِنْ قَالَنَا لَقَمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُّ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَصَنَّ إِنَّ الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا محروفا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَن ٱنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ءَأُنَيًّا إِنَّهَا إذ قال حبة من خردن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تر أن سخر لكم ما في السماء وما في الأرض وأسبغ عليكم نعبا ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ذا مُنِك وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ لو كان الشيطان يدعوه إلى عذاب السعير، وَمَعِيسَ لِمْ وَجَهَهُ إلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوَثْقَى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا نرجعهم فننبئهم بما عملون الصدوق نمدعهم قليلا ثم نطرهم إلى عذاب غليق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إلا الله قل الحمد لله بل أكسبهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن في الأرض من من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز الحكيم ما خلقوكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله ينجي الليل في نهان ويُنجم نهارا في الليل وسخر الشمس والقمر كل عيج إلى أجل مسموع وأنظر. الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطن وأن الله هو العلي الكبير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 إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل خدار كفور يا أيها الناس اتقوا ربنا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حقا فلا تغرونكم الحياة الدنيا ولا يغرونكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة ويلزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن إن الله عليم خبير